إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها لي كاذبة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 وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منغود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍ مِّنْ يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إنهم كانوا قبل ذلك مثرفين وكانوا يصرون على الحيث العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما وكنا ترابا وعظاما الا لمبعوثون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 ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه قطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون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 فلا أقسم بما واقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نهُ لقرآنٍ كريمٍ في كتابٍ مكنون لا يمسه إلا المطهرون تزيل من رب العالمين أف بهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلغت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 وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزول من حميم فنزول من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين